الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى هو الاعلى خلق فسوا وقدر فهدى احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعلم الجهر وما يخفى واشهد ان محمدا عبده ورسوله يسراه ربه لليسرى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه الى يوم الدين تترى وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله بين يدينا هذه الجمعه سوره كان صلى الله عليه وسلم يحبها كما روى ذلك عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذه الصوره كان يقرا بها صلى الله عليه وسلم في العيدين ويوم الجمعه مع سوره الغاشيه وربما اجتمع اي الجمعه والعيد في يوم واحد فقراهما رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقرا بها في الوتر انها سوره الاعلى التي احبها صلى الله عليه وسلم وحق له ان يحبها وهي تحمل له من البشريات امرا عظيما وحق له صلى الله عليه وسلم ان يحبها وهي تتضمن توحيد الرب الخالق واثبات الوحي الالهي وتقرير الجزاء في الاخره وما له لا يحبها وهي تحمل وهي تصل هذه العقيده السماويه بالعقائد الاول للسماويه الحقه وتوصي بالايمان بالكتب السماويه من صحف ابراهيم وموسى انها سوره انها سوره انها سوره على قصرها تحمل بين طياتها تسبيح الله وتنزيهاه وتحمل البشرى للرسول صلى الله عليه وسلم في عدد من الامور وتذكر بالجنه والنار تدل على الفلاح وتحض على ايثار الاخره وتذكر بالعقيده وانبياء الله وامرهم جميعا بالخير والفلاح عباد الله ابتدات هذه السوره بالتسبيح باسم ربنا الاعلى ذلك التسبيح الذي هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله وهو ليس ترديد للفظ سبحان الله ولكنه استحضار للمعاني العظيمه التي من اجلها نزهت الله خالقك وسبحته هذه الصفات صفه الرب وصفه الاعلى صفه الربوبيه وصيفه العلو حينما نزلت حينما نزلت هذه السوره قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه اجعلوها في سجودكم وحينما نزلت قبلها فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم انك حينما تنحني لله فلانه العظيم الذي تذل لعظمته الرقاب وحينما تمرق جبهتك وانفكك في التراب في الاسفل فانك تسبح باسم باسم ربك الاعلى ايها المسلم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى انه سبحانه خلق كل شيء فسواه فاكمل صنعته وبلغ به غايه الكمال الذي يناسبه والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه الى ما خلقه لاجله والهمه غايه وجوده وقدر له ما يصلحه مده بقائه وهداه اليه ايضا هذه الحقيقه الكبرى ماسله في الوجود يشهد بها كل شيء في رحابه من الكبير الى الصغير ومن الجليل الى الحقير فمن ناحيه العبوديه لله كل قد علم صلاته وتسبيحه ومن ناحيه الوظيفه والمعاش اعطى كل شيء خلقه ثم هدا لك ان تتصور تلك النحله وهي تجد خليتها مهما طمست الرياح كل دليل يرى ولك ان تتصور ذلك الطير المهاجر وهو يقطع الاف الاميال ويرجع لا يضل ولا يهيم حتى عددت حتى ضربت الدلاله بذلك الطير العجيب القطا فقيل ادل من قطا هذه الحيوانات تسمع الاصوات التي لا نسمعها وذلك بدقه تفوق كثيرا حاسه السمع المحدوده عندنا ولله في خلقه شؤون واذا حملت الريح فراشه انثى من خلال من من خلال نافذه الى عليه بيتك فانها لا تلبث حتى ترسل اشاره خفيه وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة ولكنه يتلقى الإشارة ويجاوبها ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة وهل للذكر منها جهاز استقبال سمك السلمون الصغير يمضي سنوات في البحر ثم يعود إلى نهره الخاص به ويرجع الى مكان مولده بالتحديد هناك ثعابين البحر التي تهجر البرك والانهار قاطعه الاف الاميال قاصده الاعماق السحيقه في البحار وهناك هناك تبيض وهناك ايضا تموت اما صغارها التي فقست اما صغارها التي فقست في تلك الاعماق فانها تعود باذن الله ادراجها وتجد طريقها الى الشاطئ الذي جاءت منه امهاتها سبحان الله لا شك ان هناك خالقا ارشدها وارشد غيرها من الخلائق كبيرها وصغيرها الى كل ذلك انه الاعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى وبعد الخلق عباد الله تنتقل الصوره الى حياه الارض بنباتها ومرعاها فهو سبحانه خلق الارض وقدر فيها اقواتها لكل من يذب عليها او يختبي فيها او يطير في جوها ان المرعى يخرج في أول أمره خضراً يعجب الناظرين كما في أوقاتنا هذه ثم يذوي فإذا هو غثاء أم يلو إلى السواد فهو أحوى وهذه لفتة للحياة ولادة ثم ضعف ثم ممات فلكل حي نهاية وهذه لفتة الفتو تتفق مع الحديث عن الحياه الدنيا والحياه الاخرى فالحياه الدنيا كهذا المرعى الذي ينتهي فيكون غثاء احوا والاخره هي الحياه التي تبقى بعد هذا العرض عن الوجود عباد الله تجيء, البشر تجيء البشرى تجيء البشره العظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامته من ورائه البشره الاولى تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القران العظيم الحبيب الى قلبه صلى الله عليه وسلم الذي يدفعه الحرص عليه الى ترديده ايه تلو ايه وجبريل يحمله اليه وتحريك لسانه خيفه ان ينسى صلى الله عليه وسلم حرفا من حتى جاءته هذه البشارات المطمئنه بان ربه سيتكفل بهذا الامر عنه صلى الله عليه وسلم وهذا متعلق بمشيئه الله التي لا يخرج عنها احد فهو الذي يعلم الجهر وما يخفى وهذه البشاره للنبي صلى الله عليه وسلم بانه لن ينسى ذلك القران هي بشره لامته من ورائه فهذه العقيده هذه العقيده من الله والله كافلوها وحافظوها في قلب نبيها وهذا من رعايه سبحانه من رعايته سبحانه ومن كرامه هذا الدين عنده اما البشره الثانيه ويسرك لليسرى بشره لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وبشره لامته من ورائه وتقرير لطبيعه هذا الدين وحقيقه هذه الدعوه ودورها في حياه البشر اليسر في يده وليسر في لسانه وليسر في خطوه وليسر في عمله وليسر في تصوره وليسر في تفكيره وليسر في اخذه للامور وليسر ايضا في علاجه للامور المدلهمه اليسر مع نفسه ومع غيره وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في كل امره ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فمن هديه في اللباس انه يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تاره ومن القطن تاره ومن الكتان تاره ولبس البرود اليمانيه والبرود الخضر ولبس الجبه والقبا والقما والقميص والسراويل والازار والردى والخف والنعل ولبس المرقع ولبس الحُلل ومن هديته في الطعام لا يرد موجوده ولا يتكلف مفقوده فما قرب اليه شيء من الطيبات الا اكله الا ان تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم ومن هديه في النوم كان ينام على فراشه تاره وعلى النطح تاره وعلى الحصير تاره فيؤثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه وتاره على الارض على التراب وتاره على السرير ومن اللمحات العميقه كراهيته صلى الله عليه وسلم للعسر والصعوبه حتى في الاسماء وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها صفحات من اليسر واللين والسماحه لكن دون ذلله او تنازل عن المبادئ وبعد هذا عباد الله يامر الله سبحانه نبيه بالتذكير فلهذا فلهذا اعد ولهذا بشر فذكر حينما وجدت فرصه للتذكير ومنفذا للقلوب ووسيله للبلاغ لتلك القلوب الحيه نعم القلوب الحيه لا شك انها ستتذكر وستخبت وستستجيب سيذكر من يخشى ذلك الذي يخشى الله حينما عرفه بصفاته وآلائه أما الأشقاء فإنه لن يستفيد من الذكرى بل ينفر عنها ولكن إلى أين؟ إلى أين ينفر؟ إنه يلقي بنفسه في تلك النار العظيمة فهو لا يموت لا يموت فيها إنما هو العذاب الخالد قصر انما هو العذاب الخالد في نار السموم نعوذ بالله من ذلك ونساله السلامه انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الغفور الرحيم الحمد لله هدانا للاسلام واتباع سيد الانام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 مع التطهر والتذكر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ان التزكي والتطهر من كل رجس ودنس من كل رجس ودنس من قاذورات المعاصي وادناس الشرك والاتصال بالله سبحانه بالصلاه والذكر والخشوع تؤهل المسلم تؤهل المسلمه للفلاح دنيا واخرى في الدنيا راحه البال والضمير وفي الاخره الجنه والجزاء الوفير انه الفلاح السرمدي الذي لا ينتهي ولا يزول ولكن ما بال الناس يحيدون عن درب الفلاح الى درب الشقاء ان ايثار الحياه الدنيا هو اساس كل بلوى فعن هذا الايثار ينشا الاعراض عن الذكرى لانها تقتضي ان يحسبوا حساب الاخره وياتوها وياتوها وهم يريدون الدنيا ويثرونها وكل معصيه واثم هو من اثار الدنيا وتركه والابتعاد عنه من اثار الاخره فالخيانه والكذب والفحش والفجور والكبر والحسد كلها وغيرها من إيثار الدنيا وإرادة نعيمها ومتاعها الزائل والصدق والعفه والتواضع والبر وغيرها من إيثار الاخره على الدنيا كفى بالدنيا انها هي الاولى فتنتهي وتخلفها الاخره وكفى بالدنيا دنوها ودناءتها وسفولها وهبوطها ان إيثارها على الاخره حماقه حماقه وسوء تقدير لا يقدم عليها لا يقدم على ذلك عاقل بصير عباد الله في ختام هذه الصوره تجيء الاشاره الى قدم هذه الدعوه وعراقه منبتها وامتداد جذورها في شعاب الزمان وتوحد اصولها من وراء الزمان والمكان ان هذا الذي ورد في الصوره هو يتضمن اصول العقيده الكبرى هو الذي في صحف ابراهيم في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ووحده الحق ووحده العقيده هي الامر الذي تقتضيه وحده الجهه التي صدر عنها انه حق واحد يرجع الى اصل واحد تختلف جزيئاته وتفصيلاته باختلاف الحاجات المتجدده والاطوار المتعاقبه ولكنها جميعا تلتقي عند ذلك الاصل الواحد الصادره من واحد من هو من ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى نساله سبحانه ان ياتي انفسنا تقواها وان يزكيها هو خير من زكاها هو ربها وباريها ومولاها اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته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 اللهم يا حي يا قيوم اهد ضال للمسلمين اللهم اهد ضال للمسلمين اللهم رده اليك ردا جميلا اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم كلهم في الشام في فلسطين وسوريا وفي اكنافها وكلهم في العراق اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفهم واجعلهم غصه في حلوق الظالمين يا رب العالمين اللهم اهد ولاتنا وولاة امور المسلمين اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا من له الدنيا والاخره اللهم يا ربنا فهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار